Dios mío, Dios mío, mío اذا حقق العباد ما اراده الله والله جل على بين في سوره اخرى ثمره التمكين الذين ان في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف وضعها لتبكير اهل الايمان en لكن <تصفيق> <تصفيق> لكن اليمان اذا بلغ جذور القلب. صار اصحابه من الجبال هكذا كان الجهر الاول يا اخواني. فنحن نحتاج الى قرية جيلنا وتعليمهم. ونحتاج الى الاخذ بريد الناس الله جل وعلا. وتبصيرهم ونور دينهم. وانا نقول لكم والله والله نحتاج إلى تربية وتصوية وتأمية ودعوة الى الله جل وعلا ونشر للدين وتعليم للناس ثم بعد ذلك يأتي التبكير وفضل الله عز وجل كما قال الله جل وعلا عمنا من إسرائيل اسمع وأورفنا القوم الذين كانوا يستضعفون مع ذلك مشارق الأرض وبغالبها التي باركنا فيها ودمرنا لكان واصلع فِي وقبره ودعا كانوا يعلشون فبذا تم التنكين بفضل الله جل وعلا قل اللهم ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء لتنزع الملك ممن تشاء لتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك إنك على كل شيء خبير I uh love -huh.